Wesek karaxem, zewalkamera, kulluini, jegiri, ile, jegeli, mu, semme, en Allah met de meluna, kabbir. De Allah, أَلَمْ تر أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالْظُلَلِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقَتَصِدًا وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ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 وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد أن ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد فلما ذكر الله تبارك وتعالى هذه الوصايا العظيمه التي وصى بها لقمان الحكيم ابنه وهي وصايا جامعه اراد الله عز وجل ان تنتفع بها الأمة اذ وصاه بالتوحيد ونهاه عن الشرك وكذلك امره بامهات العبادات وامهات الاخلاق لما ذكر الله جل وعلا ذلك عاد سياق القرآن إلى بيان كفر من كفر من الناس رغم أن نعم الله سبحانه وتعالى تطرع على عباده فهم دائما وهذا حال أغلب الناس وهم يقابلون النعم بالكفر بها فقال جل وعلا ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض واسدر عليكم نعمه ظاهرات وباطنه وهذا الخطاب للمؤمنين وللكافرين للمؤمنين ليثبتهم الله عز وجل علما هم عليه من, من الايمان وللكافرين لتوبيخ الله عز وجل لهم ولتقيع الله تبارك وتعالى لهم لانهم لم ينتفعوا ب هي بكلامه سبحانه وتعالى ولم ينتفعوا بهذه الوصايا العظيمة التي وصى الله التي ذكر الله عز وجل عن دخمان ولم ينتفعوا ب بآيات الذكر الحكيم إذا ال... ال... الاستفهام هنا يراد به ال الانكار على هؤلاء ألم تروا أن الله سخّى لكم ما في السماوات وما في الأرض وتسخير الله عز وجل للسماوات تسخير الآيات التي بها من شمس ومن قمر ويشمل كذلك إنزال المطر من السماء وكيف أن الله جل وعلا زين هذه السماء كقوله تعالى ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها هجوما للشياطين وأن هذه السماوات كالقبة على الأرض وكالسقف المحفوظ لهم يحفظهم من الطوارق التي تطرقهم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما هنا ما, يعني يعني ما في السماوات وما في الأرض هذا اسم من, من, من أسماء العموم إذن كل ما في السماوات وما في الأرض سخره الله عز وجل لإعانة الإنسان على, على العبادة وكي كي كي كي كي يكون الكون كله مهيئا لعبادة الله سبحانه وتعالى فلذلك الانسان يعيش في الكون يعيش مطمئنا يعني الارض قد قضت به واودع الله عز وجل في الارض من النباتات ومن الجبال والانهار والبحار والمحيطات كل هذا مسخر لهذا الانسان ولولا تسخير الله سبحانه وتعالى لولا لولا تسخير الله سبحانه وتعالى هذه المخلوقات العظيمه لبني ادم ما استطاع بنو ادم ان ينتفع منها بشيء فلولا أن الأرض قضت بهم لم يستقروا عليه ولولا أن الله جل وعلا بث فيها من كل دابه وأخرج من وأنزل من السماء مآها وأنبت من الأرض نباتها لم وجدوا طعامهم ولا أقواتهم وهذه كلها نعم عظيمة يذكر الله سبحانه وتعالى بهذه العباد ودائما التذكير بالنعم يراد به التذكير بالشكر فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه واسبغ عليكم اصل الاسباغ ان يلبس المرء ثوبا سابغا يعني يغطي ويغطي جسده فكذلك النعم كان الناس يعيشون في النعم والنعم تطرع عليهم ويعني تغرقهم هم يغرقون في هذه النعم واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه هناك نعم ظاهره يعلمها الكثير من الناس وهناك نعم خفيه قد يعلمها بعض الناس ولا يعلمها البعض الاخر وقد يعلم العلماء دون غيرهم فيحتاجون دائما الى التذكير على هذه النعم الخفيه ولذلك من آآ آآ يعني آآ من ظن أن نعم الله عز وجل تنحصل في الطعام والشراب فقط فكما قال الحسن فقد قل علمه وحضر عظامه لأن الدواب بتاكل وتشرب كما, كما, كما يأكل الإنسان نعم ولذلك كان من بدائع كلام شيخ الإسلام ابن, ابن, ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان يقول أعظم الكرام لزوم الاستقامة أعظم كرام يكرمك الله سبحانه وتعالى بها أن يلزمك الاستقامة ويلزمك وأن يلزمك طاعته سبحانه وتعالى والعمل بأوامره هذه أعظم كرامة أن تكون مستقيما على طاعت الله سبحانه وتعالى وعلى أمره ونهيه إذن قوله تعالى وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة هناك نعم ظاهرة يعلمها الكثير من الناس وهناك نعم باطنة وباطن الشيء معناه الشيء المستقيم فيه باطنه يعني لا يرى كقوله تعالى باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب إذن المقصود بالبطن هي النعم الخفيه التي تخفى على كثير من من الناس وذكر الله عز وجل العباد بموحد خلقهم وكيف ان الله جل وعلا يعني يعني قلب قلبهم اطوارا من نطفه فعلقه فمضغه مخلقه وغير مخلقه ثم يولد الجنين ثم تعهده الله سبحانه وتعالى نعم هذه كلها نعم عظيمه نعم في الأقوات ونعم في الأرزاق ونعم في الأجواء ونعم في الهواء الذي يتنفسونه ومع كل هذه النعم التي سبيلها شك ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منين لا حول ولا قوة إلا إلا, إلا بالله إذن كما أن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل آياته آيات الذكر الحكيم انقسم الناس بها فريق آمن بآيات الذكر الحكيم فمدحهم الله عز وجل في أول هذه السورة مع أن الآيات واحدة لكن انقسم الناس بها إلى ضدين انقسموا إلى المؤمنين الذين آمنوا بهذه الآيات وانقسموا إلى الكافرين ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين فانقسم الناس بذلك كذلك ايضا في نعم الله سبحانه وتعالى هناك من هداه الله عز وجل فشكر هذه النعم وأثنى على الله أثنى على وهي النعم بنعمه واستعمل هذه النعم في مرضاته وهناك من أبطرته من نعم وهناك من أطغته من نعم فازدادوا تغيانا على تغيان وهؤلاء هم صناديد الكفر والواو هنا هي واو الحال نعم يعني مع, مع كون هذه النعم مع أن الله جل وعلا صخر لهم ما في السماوات وما في الأرض وأصبر على العبادة جميعا نعمه ظاهرة وباطنة إلا أن هناك أناس ومن الناس ما يجادل في الله بغير العلم ويجادل في الله يعني ما معنى يجادل في الله يجادل في وحدانيته وأنه متفايد بالألوهية والوحدانية كقولهم الذي ذكر الله عز وجل عنهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطلق المنع منهم ان يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يرات انظروا, انظروا إلى, إلى هؤلاء السفهاء وإلى هؤلاء الحمقى يظنون أن الدعوة إلى التوحيد هي مؤامرة دبرت بليل وهكذا تنطمس المعالم على أهل الكفر وعلى أهل الظلم وعلى أهل الطغيان تنطمس عليهم المعالم فيأوم الحق باطلاً والباطل حقاً والمشكلة دي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام وأنها قد تصيب بعض المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله الحريش الذي جرهه مسلم في صحيحه تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً فأي فأي قلب انكرها فتن المعاصي التي يمتحن بها الانسان فأي قلب انكرها يعني ابتعد عنها نكت في قلب نكتة بيضاء واي قلب اشربها نكت في قلب نكتة سوداء حتى تكون على قلبين مع توالي العمل قلب حتى تكون على قلبين قلب ابيض كالصفا لا تضل فتنه ما دمت سموات والارض ابيض القلب صار وصل الى حاله من البعد عن المعاصي صاق قلب كالحجر والأملس الذي لا يثبت عليه التراب ابيض كالصفا لا تضر فتنه ما دمت سمعت الاوضس الله جل وعلا أن, ان يصلح قلوبنا واياكم جميعا واسود من باد من ببد في لون اخر غير السواد كالكوز المجخيا كالكوز المائل الكوز المائل لما اذا اذا قلقت الكوز هكذا هل هل يثبط فيه ماء كذلك مثل هذا القلب المنكوس لا يخبط فيه الخير أبدا متى أودعت فيه خير سرعانا ما ينسكب من الخير منه ويخرج الخير هي من قلبه وهذا وهذا المرض الأول الذي يبتل به لا يعرفه معروفا المرض الثاني وهو أشد من المرض الأول لا يعرفه معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء ولا حول ولا قوة إلا بالله انتمست بصيرته صار يرى. الهوى هو, هو الحق. وما يستضم مع هوا هو الباطل. فصار يرون التوحيد شرك. شركا بالله. يرون التوحيد ده هو الباطل. ويرون الشرك بالله هو الحق. ولا حول ولا قواتها إلا بالله. ولذلك يذكر الله عز وجل عن هؤلاء المجرمين. وهؤلاء ائمه الكفر والضلال في كل زمان ومكان. يعني في عهد النبي عليه والسلام ومن الناس ما يجادل في الله بغير علم. لا عنده علم. ولا عنده هدى من من كتاب يا منزل ولا هو يعني ولا أثارة من علم ولا كتاب منير ليس عنده يعني هذه الأدوات هو كيف يحصل الإنسان العلم؟ يتعلم أو يأتي واحد يرشده إلى طريق الهدى أو يكون عنده أثارة من من كتاب منزل من السماء وهكذا هو هو العلم وهؤلاء أبعد ما يكونون عن عن العلم. بل هم في جاهليه جهلاء وضلالة عمياء لذلك وصفهم الله سبحانه وتعالى أنهم يجادلون في توحيده كما وصفهم في سورة الرعب وهم يجادلون في الله في توحيده وهو شديد المحال وهو عظيم الأخص وشديد القوة وشديد العقوبة لمن أشرك به أو كفر به وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله هذا تبشيع وزيادة في التعجيب من حال هؤلاء انظر هنا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله تثبيت إن الذكر هذا منزل من السماء ومنزل من الله طب إذا كان الذكر منزل من الله سبحانه وتعالى ما الذي ينبغي على العباد أن يفعلوه كما ذكر الله جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أي يقولوا سمعنا واطعنا هذا هو شأن المؤمنين هؤلاء إذا قيل لهم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا بل هنا حرف اضراب إبطالي والمقصود في الإضراب الإبطالي إبطال ما قبلها وتثبيت ما, بعد ما بعدها عندهم قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا هم قابلوا الوحي المنزل من السماء بماذا بتقليد الاباء والاجداد والعادات والتقاليد التي نشو عليها قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا في في مقابله اتبعوا ما انزل الله وهذا المعنى ذكره الله سبحانه وتعالى في ايات كثيره واذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا به كيف كيف فهموا أن الله أمر بالفحش كانوا يطفون حول حول البيت العرا لأنهم قالوا إحنا وجدنا أباء يفعلون ذلك وطالما أن الأباء يفعلون ذلك يبأ يبأ والله أمر به يبى لابد أن يكون الله أمر, أمر به قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما, ما لا تعلمون أمركم الله أن تطفوا بالبيت العرا ولا حول ولا قوة إلا إلا بالله فانظر كيف يفعل الشرك بأهله نعم إنهم ألفو اباءهم ضال فهم على اثارهم يقرعون يسارعون في, في, في اتباع ابائهم في الكفر والضلال ولا ينفعهم ذلك ان تقولوا يوم القيامه ولذلك ذكر الله العباد يوم القيامه أنه لن ينفعهم هذه لم ينفعهم ان يذكروا انهم قلدوا اباءهم واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا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 مصيبه هؤلاء المجرمين انهم قدموا العادات والتقاليد وقدموا تقليد الاباء والاجداد على الوحي المنزل من السماء وكثير من المسلمين في هذه الايام لهم نصيب من ذلك الله إحنا نشانا كده حتى في في هذه الموالد الشركيه حين حناتونا للشرك بالله وذبح لغير الله اذا كلمت احدا منهم ان هذا مخالف للشعائر وان هذا شرك بالله سوي والله احنا اصلا عادة الله لا يقطع لك عادة الله الله يقطع عنك هذه العادة هذه العادة المجرمة هذه عادة اثمه الله عادة اي شيء ايه اللي يقطع لك عادة عادة عادة آثمة مجرمة يعني تنسخون بها الوحي المنزل من السماء ايها الحمقى وفعلا كلهم جهلاء لا يفقهون ولا يفهمون قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى إلى عذاب السعير يعني حتى ولو تبين قال أولو هذه الآية كقوله تعالى قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافو فانتقمنا منهم كنا مدة من من أن ينتقم الله سبحانه وتعالى من هؤلاء لأنه لا حيلة معهم لا ينفع معهم لا لا برهان ولا دليل ولذلك ان حد تتبعون الآباء حتى ولو كانوا او لو كان الشيطان يدعوهم الى الى الى, إلى عذاب السعير وهذا يدلك على ان تقليد هؤلاء آبائهم في الشرك بالله هذا هو من تسويل الشيطان لهم ومن وسوسه الشيطان لهم ومن تزيين الشيطان لهم لذلك نسب الامر للشيطان لان من الداعي الى عباده غير الله الشيطان او لو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير يعني تتبعو في ذلك وفي الحقيقه نعم تابعوا الشيطان حتى يعني حتى أدخلهم هذا في سقر ولذلك سيحدث بينهم وبين الشيطان حوار يوم القيامة وحيحدث بينه وبينهم تحاج وقال الشيطان لم ناقضي الأمر إن الله وعدكم هيقوم بينهم في النار الشيطان هيقرعهم يوبخهم هو أيضا وقال الشيطان لم ناقضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم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 إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب أليم في مقابل هذا الفريق هناك فريق آخر من المؤمنين ومن يسلم وجهه إلا الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوسقى وإلى الله عاقبة الامور مقابل هؤلاء المؤمنون ومن يسلم وجهه إلى الله وإسلام الوجه لله سبحانه وتعالى تعبير يراد به إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى فكأنه يقبل بوجهه على الله ولا يقبل على غير الله سبحانه وتعالى وهذا تعبير قرآني فريد نعم وهو مستعمل في غير موطن من القرآن في سورة البقرة بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فلو أجوه عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم في سورة كذلك آل آل عمان فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع عنه. إذن إسلام الوجه معناه التوحيد وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ومن يسلم وجهه إلى الله. ضمن توجيه الوجه لله سبحانه وتعالى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ومن يسلم وجهه إلى الله وكذلك الهجرة إليه. وهو محسن. نعم. وهو محسن دي هذه الواو هنا يسمونها واو الحال اي حال كونه محسنا والإحسان هذا اعلى مراتب الايمان اعلى مراتب الايمان يشمل الاتيان بالفرائض يشمل الاتيان بالنوافل بعد الفرائض والاجتهاد في ذلك نعم كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوسقة فقد استمسك بالعروه الوسقة استمسك بالحبل المتين ومن من الله سبحانه وتعالى واستمسكه بالعروه الوثقى معناه انه لن يضل كقوله تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخره كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا معنى قوله فقد استمسك بالعروه الوثقى العروه الوثقى العروه المقصود بها ال التي يحمل منها الاناء وهو مستعمل هنا فقد استمسك بالعروة الوشقة التي لا تنفصل ابدا وهذا يدل على تثبيته على التوحيد وعلى, وعلى الإيمان ولذلك تختم الآية بقوله وإلى الله عاقبة الأمور والعاقبة هي الخاتمة والنهاية والأمور جمع أمور جميع الأمور مردها إلى الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لانه هو الذي يصرفها وهو الذي يقدرها سبحانه وتعالى كما في حديث يا عبد الله بن عم نعم ان الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والارض بخمسين ألف سنه وكان عاشوا على الماء اذا قولوا وإلى الله عاقبه الامور فيها اشاره الى ان الله جل وعلا سيجازي المؤمنين فيها ايماء الى الكرامه التي أعدها الله لهم في اواخر امهم عندما يلقون الله سبحانه وتعالى وإلى الله عاقبة الأمور فهذا فيه إماء إلى وعدهم بلقاء الكرامة في آخر أمرهم وفيه إماء إلى إلا أن الله سيحسن بإذن الله وعلا خاتمته لأن الله يقول وإلى الله عاقبة الأمور شمل حسن الخطمة وشمل حسن لقاء الله سبحانه وتعالى وما عده الله لهم كذلك في الآخرة لأنه ختمت بالآية التي في السياق أهل الإيمان وفي مقابل أهل الإيمان ومن كفر فلا يحزن ككفر وهذا في تسليل للنبي عليه الصلاة والسلام. دعه دعوة في دعو. الليخلي. وفي وفي مقابل هذا في مقابل هذا الفريق كان هناك فريق يصوب على على كفر بالله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن أشد الحزن. وهذا وهذه المشاعر سجلها الله جل وعلا في مواطن كثيرة. فدع لك عن نفسك على آسرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفه. نعم. فلا تحزن, ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكو فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن لهؤلاء لم جبل عليهم عليه الصلاة من الرافه ومن الرحمه فناه الله جل وعلا عن ذلك فلا يحزنك كفره لان كفره على نفسه وهو إن انما كفره لان الله جل وعلا خجله لم يكن اهلا إلى ان يوفقه الله للايمان لذا قل ومن كفر فلا يحزون ككفور. إلينا مرجعهم. إلى الله وحده دون ما سوى. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. نعم و... يعني في وجوع لله سبحانه وتعالى كما قال الفضيل بن عيض رحيم الله تعالى لما قال لما قال للرجل كم عمرك قال ستون سنة. قال ستون عاما أو ستون سنة. انت تسير الى ربك منذ ستين سنه توشك ان تصل فقال, فقال الرجل ان لله وانا اليه راجعون قال هل تعلم ان لله وانا اليه راجعون فمن علم انه لله راجع فليعلم بانه مسؤول ومن علم, في أن ومن علم انه مسؤول فليعد للسؤال جوابا فقال الرجل ما الحيله قال يسيره ان تحسن فيما بقي فيغفر لك ما مضى فإنك إن أسأت فيما بقي أقفت فيما بقى أقفت بما بقى وبما مضى إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن خيرا فخير وإن شروا فشر إن الله عليم بذات الصدور عليم بذات الصدور بخلجات النفوس بخلجات بخلجات النفوس وكذلك عليم بما هو مخفي في ضمائرها، ولعلمه سبحانه وتعالى بذوات الصدور هدى المؤمنين وخذل الكافرين. وكل هذا يمضي وفق حكمة الله سبحانه وتعالى. يعني هؤلاء كفروا لأنهم ليسوا أهلا للايمان الإيمان لأن الله لا يعلم من قلوبهم حبا للإيمان. نمتعهم قليلا. في الدنيا المتاع في الدنيا ثم الينا موجع ثم نذيقهم العذاب الشديد لما كانوا يكفون في يونس وهنا يقول نمتعهم قليلا في الدنيا كل متاع الدنيا قليل ما هو المتاع القليل مهما حصلت من الدنيا ومهما حزت من اسبابها فان متاعك بها قليل هات اي واحد من الناس عندما يشتري مثلا بيتا بيتا واسعا مسكنا هو ينبهر بهذا البيت او ينبهر بالسياره التي اشتراها او بالمركب الذي اشتراه أو او او حتى الجهر السلطان فقط ايام قليله وبعد ذلك يصير هذا البيت الواسع عاده فيصير ينظر الى هذا البيت الفسيح كما ينظر الذي يجلس في حجره الى حجراته هكذا قل متاع الدنيا قليلا. نمتعهم قليلاً واخسر وأخسروا الخاصيين الذين باعوا النعيم الدائم الصومدي الأبدي المقيم بنعيم زائل وخيال زائر نمتعهم قليلاً في الدنيا ثم نطلوهم إلى عذاب غليظ وأصل الغلظ السمك والمقصودة ثم نطلوهم إلى عذاب غليظ إلى عذاب صعب شق على نفوسهم لقبل الامر. ومن صفة عذاب الله سبحانه وتعالى كقوله تعالى ومن يعود عن ذكي ربي يسلكه عذابا صعبا. يعني صعبا يعني ما معنى صعبا. يعني لا يقف عند حد. وهذا يختلف عن عذاب الدنيا. سان في الدنيا قد يتألم يتألم الى حد معين. تعرف الدنيا اللي بيحصل للانسان لما لما لما لما تزداد الانام على على الانسان وتصل الى مرحله قد لا يتحملها يحصل ايه الاطباء يقولوا يقولوا هيحصل شكه شوك يعني يحصل فصل صدمه كهربائيه يفصل يفصل باغماء يفصل بموت يفصل بشيء مو ان هو يحصل له هنا ينتهي الامر عند هذا الحد والله جل وعلا كل لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن في عذاب الآخرة لا ما في الشوكلة لا يوجد شوكلة ولا يوجد أي شيء هو الأموم معا وتصعدنا صلى الله عليه وسلم والعافية سأرذقه صعوداً صلى الله عليه وسلم والعافية قليلا ثم نضطرهم نلجئهم إلى عذاب غليظ ثم يوبقهم الله سبحانه وتعالى كيف أنهم يبين ضلالهم في العقيدة واضطرابهم في هذه المسائل ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله يعني اذا كانوا موقنين لله سبحانه وتعالى بانه هو الرب وهو وهو الخالق والرازق والمتصرف في الكون بكل أنواع التصرفات طيب نعم الذي الذي الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يدبر أمر هذا الكون جميعه لا يستحق العبادة دون ما سوى. لا يقولون الله والله عالم على الله رجل وعلى لم يتسم بهذا إلا الله سبحانه وتعالى. لحد كل الآلهة المزعومة لا لم يكونوا يسمونها بذلك. لا يقولون الله الله لأن على رب العالمين سبحانه وتعالى لم يتسم بأحد. قل قل يدعو الله أو يدعو الرحمن أيما تدعوه فله الأسماء الحسنى لا يقولون الله اعترف ولا لا اعترفوا. قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون قل الحمد لله الالف واللام للاستغراق حمد ثابت لله سبحانه وتعالى لو على توعاله في الربوبيه وتفضله في الالوهيه وتفردي في في في في الوحدانيه طب اللي اعتواض عليهم فيه. ايه ليقولون الله معناه انهم يعلمون الله هذا علم على رب العالمين سبحانه وتعالى وهذا معنى ان توحيد الالوهيه يتضمن توحيد الربوبيه دون العكس يعني يعني اذا علمت بان الله اذا صرفت توحيد الالوهيه معنى صرف العباده لله سبحانه وتعالى دون مسروع اذا صرفت العبادة لله سبحانه وتعالى لان الله هو الذي يتصرف في الكون لكن الايمان بالربوبيه لم يستلزم عند هؤلاء الايمان بألوهية لله سبحانه وتعالى ودائما كانوا بين بين الأمرين فقل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ولذلكم كفروا بالله سبحانه وتعالى لا يعلمون جلال الله ولا يعلمون عظمته ولا يعلمون حتى الأمورig على حقائقها التي هي عليه لله ما في السماوات والأرض وهذا تسليله النبي عليه الصلاة والثناء من الله يجل وعلا على, على نفسه سبحانه وتعالى لله ما في السماوات والأرض؟ والمالك لجميع الممالك سبحانه وتعالى والخالق المدبر لأمر هذا الكوم إن الله هو الغني الحميد الغني عما سواه وكل ما سواه, مفتق وكل ما سواه إليه فقير الحميد العظيم الحمد صفة مبالغه له الحمد كله وله الشكر كله وإليه يرجع الأمر كله ثم ضرب مثل عظيم لجلال الله عز وجل وكبناء وعظمته وهي التي نختم بها ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر مدّه من والبحر يمدّه من بعد سبعه ابحره ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم لو قدر ان جميع شجر الارض سيرت اقلاما ومداد هذه الاقلام جميع البحور في الارض والبحر لو ان ما في الأرض من شجرة اقلام لو صورت هذه الشجرة كلها أقلام والبحر ومداد هذه الأقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر البحر هنا جنس يشمل جميع البحار ولو قدر ان مع هذه البحار سبعة أمثالها لتكسرت الأقلام ولنفد المداد حين تكتب. كلمات الله صفاته وجلاله وعظمته وكبيائه فتكسرت هذه الأقلام جميعها ولا نفد ولا نفد المداد لجلال الله عز وجل وعظمته وليس المقصود هنا ليس المقصود من عدد الحص قلنا المقصود من من عدد المبالغة ولذلك في سوره الكهف في سوره الكهف يقول الله جل وعلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لو قدر أن البحر هنا جنس البحر مددا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ليس المقصودنا بمثله مددا المقصود هو مثل واحد لا مثل و مثل و مثل و مثل على على على جهة البلخ وهذا جلال الله جل وعلا أعظمته وكبيره سبحانه وتعالى ما نفذت كلمات الله كلمات الله صفته جلاله وعظمته وكبرياءه وامره ونأيه وقضاءه وقدره سبحانه وتعالى في مملكته وفي كونه إن الله عزيز حكيم عزيز له العزة لا يعقب حكمه ولا يغالب أمره حكيم يضع الأمور مواضيعها وكل أفعاله سبحانه وتعالى وأقواله في غاية الحكمة والإتقان وأصل الحكمة من حكمة الفرص التي تمنعه من الجري، وكذلك الحكمة تمنع صاحبها مما لا يليق به وكذلك رب العالمين سبحانه وتعالى فهو احكم أمره ونهيه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحده تتميما لكمال القدرة حتى لا يظن الناس كيف يبعث هؤلاء جميعا فبين الله سبحانه وتعالى أن خلق الناس على الله عز وجل جميع جميعهم خلق نفس وحدةٍ. وبعث الناس جميعا كباك نفس واحدة. في قدرة الله سبحانه وتعالى الجميع في قدرة الله عز وجل على السواء. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. هي كخلق نفس واحدة وكبعث نفس واحدة. ان الله سميع بصير. سميع سبحانه وتعالى يسمع جميع الأصوات كل البشر دوله. في مشارك الأرض عمغاربه. يسمع جميع الأصوات على اختلاف الله الجاد. وتفنن الحاجه لا يشغله صوت عن صوت يبسم دبيب النبله السوداء على الصخرة الصماء في حده الظماء الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على دين رسولي نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين